يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض ما يظنن اذ ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه ولا تقتلوا نفسا احيه ميتا فكذبهتم واتقوا الله ان الله هو الواضر رحيم يا ايها الناس ان خلقناكم ذَكَرٌ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَبِير قَالَتِ الْأَحْرَابُ آمَنَّا قلم قل تؤمن ولكن قولوا اسلمنا ولم ما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيع الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم انما المؤمن